ويحبونه عباد, عباد, عباد للتقى اهل عباد وللغفران يدعون عباد حباهم ربهم نورا, نورا الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله ولي المتقين واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله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 ومن يطع الله ورسوله فقد فاز ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشغل أمور محدثاتها وكل محدثة بدع وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم أما بعد فاخواني وأخوات المشاهدين والمشاهدات في كل مكان سلام الله عليكم ورحمته وبركاته ومع برنامجكم يحبهم ويحبونه ما زلنا في هذه السلسلة الطيبة المباركة التي نتحدث فيها بفضل الله ومنه وكرم عن محبة رب العالمين سبحانه وتعالى وقلنا قبل ذلك في الحلقات الماضية معنى المحبة ثم تحدثنا عن أقسام المحبة وقلنا أقسامها أولا محبة الله عز وجل ثانيا محبة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ثالثا محبة الخلق ومازلنا زلنا بحول الله وفوله ومدده وقوته في الحديث عن محبة رب العالمين سبحانه وتعالى أجبنا على هذا السؤال لماذا نحب ربنا وقلنا اولا حتى نكون في الجنة مع نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ثانيا حتى نذوق حلاوة الإيمان حتى نذوق حلاوة الإيمان قلنا حتى نكون في الجنه مع نبينا صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث انس رضي الله عنه أن أعرابيا قال للنبي عليه الصلاه والسلام متى الساعه فقال صلى الله عليه وسلم وما اعددت لها فاستكان الرجل ثم قال ما اعددت لها كبير صلاه ولا صيام ولا صدقه ولكني أحب الله ورسوله وهذه رواية مسلم استكان رجل ثم قال ما اعددت لها كبير صلاة ولا صيام ولا صدقة ولكني أحب الله ورسوله فقال له النبي عليه الصلاة والسلام فأنت مع من أحببت إذا نحب ربنا حتى نكون في الجنة مع نبينا عليه الصلاة والسلام ثانياً حتى نذوق حلاوة الإيمان كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وان يحب المرأة لا يحبه إلا لله وان يتره ان يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه ثم تحدثنا بعد ذلك عن الوسائل التي تعين العبد إلى حب الله تعالى وقلنا من هذه الوسائل التي تعينك إلى محبة الله عز وجل أولا الدعاء بأن تقف بقلب منكسر صادق بين يدي الله عز وجل تسأله ان يرزقك حبه فإنك لن تستطيع أن يكون لك قلب محب إلا إذا أذن الله لك في ذلك قال تعالى من يهدي الله فهو المهتد قال تعالى يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم أيطلبوا مني الهداية وهذا في الحديث القدسي يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم لذا كان النبي عليه الصلاة والسلام دائما يسأل الله محبته فكان يقول صلى الله عليه وسلم وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك ثانيا من هذه الوسائل معرفة الله عز وجل بأن تتعرف على الله تعالى كما عرفك هو على نفسه في كتابه أو ما صح من كلام نبيه صلى الله عليه وسلم إذ إنه من المستحيل أن تحب من لا تعرف فمن عرف الله حق معرفته أحبه الله لا محالة والسبيل إلى معرفة الله يكون عن طريق تدبر آيات القرآن الكريم واستشعار معانيه وعن طريق التفكر والتأمل والتدبر في آيات الله في الكون من حولك ثالثا من هذه الوسائل التي تعينك إلى حب الله تعالى دوام الذكر وكثرة الاستغفار فلعل الحائل بينك وبين رقه القلب ومحبه الله عز وجل هو ظلمه تراكم الخطايا فتحول هذه الظلمه بين قلبك وبين هذا الرزق من نور المحبه لذلك فان كثره الاستغفار تبدد ظلمات هذه الذنوب وتجعل القلب وعاء طاهرا مستحقا لهذا الرزق قال الله تعالى فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا ما لكم ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا الآيات فدوام الذكر وكثره الاستغفار وسيله من الوسائل التي تعينك الى حب الله عز وجل رابعا معرفة العبد بان القلب كالوعاء لا يمتلئ بشيء وهو مملوء بغيره وتحدثنا عن هذه النقطة تفصيلا في الحلقة الماضية بفضل الله ومنه وكرمه وقلنا قال ابن القيم عن شواهد المحبة من الشواهد التي تبين أنك تحب الله تعالى أن محبة الله عز وجل عندك أغلى من الدنيا وما فيها وما عليها قال ابن القيم عن شواهد المحبة أولا أن يكون كلك بالمحبوب مشغولا ثانيا سقوط كل محبة من القلب سوى محبة الله عز وجل ثالثا أن تهب كلك لمن أحببت فلا يبقى لك منك شيء وفسرنا هذا الكلام في الحلقة الماضية بفضل الله تعالى ثم قلنا خامسا واخيرا أو سابعا واخيرا من هذه الوسائل التي تعينك إلى محبة الله عز وجل أن تجالس المحبين الصادقين وأن تلتقط أطائب ثمرات كلامهم كما نصح بذلك أهل العلم أن تجالس أهل الصلاح أهل الصدق أهل محبة الله عز وجل وأن تلتقط من هؤلاء أطايب ثمرات كلامهم وإذا جلست مع هؤلاء فلا تتكلم إلا إذا دعت الحاجة والضرورة والمصلحة فإن ذلك فيه منفعة لك ولغيرك إن ذلك أحرى أن يتكلم العبد بكلمة لا يدري ما وراء هذه الكلمة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين ما فيها يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب نسأل الله السلامه وأسأل الله ان يسترنا جميعا بستره الجميل في الدنيا والآفرة إنه ولي ذلك والقادر عليه فقد يقول قائل أو يسأل سائل بعد أن تعرفنا في الحلقات الماضية على معنى المحبة ولماذا نحب ربنا وعلى الوسائل التي تعين العبد إلى حب الله تعالى طب قد يقول قائل أو يسأل سائل ما الكلمات التي يحبها الله أنت هل تعلم أخي الحبيب أن الله جل جلاله يحب كلاما معينا وهل تعلم أن الله عز وجل يحب أقواما معينة وهل تعلم أن الله عز وجل يحب صفات معينة وهل تعلم أن الله عز وجل يحب أقواما اتصف بصفات معينة ركز معايا في الكلام اللي ده. كلام في غاية الأهمية بمكان هل تعلم أن الله يحب كلاما معينا من هذه الكلمات التي يحبها الله ونحن ذكرناها في الحديث عن دوام الذكر وكثرة الاستغفار قلنا من الكلمات التي يحبها الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم كما في الصحيحين من حديث أبي هريره رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم في صعوبة كلمات يحبها الله كلمات يسيرة سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اسمع أيضا روى مسلم في صحيحه من حديث ثمره بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب الكلام إلى الله أربع أحب الكلام إلى الله أربع سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا يضرك بأيهن بدات إذا بدأت بالتحميد أو بالتسبيح أو بالتهليل أو بالتكبير المهم أن هذه الكلمات يحبها الله جل جلاله يبقى هل تعلم اخي الحبيب واختي الفاضلة أن الله تعالى يحب كلاما معينا طب هل تعلم أن الله يحب صفات معينة صفات يحبها الله نعم منها مثلا الحلم والاناه قال النبي صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس كما عند مسلم إن فيك خصلتين يحبهما الله الحلم والأناه والحلم أي العقل اللبيب والأناه أي التثبت وعدم العجلة اعلم أخي الحبيب أن الله لا يعجل بعجلة أحد سواء في النصر والتمكين أو في غير ذلك الله لا يعجل بعجلة أحد والاستعجال من سنن المشركين لجهلهم وسفههم فقد كانوا يستعجلون عذاب الله غرورا وعنادا فرد الله عليهم بما يقطع دابرهم فقال ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون فالاستعجال من سنن هؤلاء لذا خاطب الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم قائلا وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ ولا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ إِيَّاكَ وَالْعَجَلَةُ فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لأشج إن فيك خصلتين يحبهم الله يبقى من الصفات التي يحبها الله الحلم أن تكون حليما والأناة عدم العجلة التثبت في نقل الأخبار التثبت في نقل الأخبار التثبت في الحديث قبل أن تتكلم تثبت يا أيها الذين امنوا إن جاءكم فأفقوا بنبأ فتبينوا وفي قراءه فتثبتوا ثانيا من الصفات التي يحبها الله أقفق الرفق نعم إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه أي زينه وجمله ولا ينزع من شيء إلا شانه أي وبخه وقبحه والدليل على أن الله يحب هذه الصفه ما ورد في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه رهط من اليهود فقالوا السلام عليكم أي الموت لكم فقالت أمنا عائشة رضي الله عنها وعليكم السام واللعنة فقال لها النبي, له النبي عليه الصلاة والسلام مهلا يا عائشة إن الله يحب الرفق في الأمر كله قالت اولم تسمع يقولون السام عليكم أي الموت لكم يقول عليه الصلاة والسلام سمعت أو لم تسمع قال عليه الصلاة والسلام سمعت وقلت وعليكم ولكن أن تقول وعليكم السام واللعنة ما ينبغي يا إن الله يحب الرفقة في الأمر كله فمن الصفات التي يحبها الله الرفق ثالثا من الصفات التي يحبها الله الجمال كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر نسأل الله العافية ونسأل الله الستر والسلام في الدنيا والآخرة اللهم استرنا بسترك الجميل لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر فقال رجل يا رسول الله عليه الصلاة والسلام إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسن ونعله حسن فقال عليه الصلاة والسلام إن الله جميل يحب الجمال يعني أن تلبس لباسا جميلا نظيفا لا مانع في ذلك ما المانع من هذا؟ هذا لا يخالف تقوى الله عز وجل ليس معنى أنك من أهل التقى أسأل الله يجعلنا جميعا منهم أن تلبس ثيابا ممزقة أن تلبس أكرمك الله حزاما ممزقا أو غير نظيف ليس هذا معنى أنك من أهل التقى لا قد يلبس الإنسان لباسا جميلا نظيفا هيئته جميلة نظيفة رائحته طيبة فلقد كان الفضلاء من العلماء يلبسون الرفيع من الثياب مع حصول تقوى الله عز وجل إن الله جميل يحب الجمال فهذه صفة يحبها الله أن تكون نظيفا أن تكون نظيفة أن, أن تكون جميلا ثم بين صلى الله عليه وسلم معنى الكبر حتى لا يختلط على البعض فيخلط بين الكبر والجمال فقال عليه الصلاة والسلام بعدها والكبر بطر الحق وغمط الناس الكبر بطر الحق أي دفع الحق وانكار الحق وغمط الناس أي التعالي على الناس هذا هو الكبر اعاذنا الله وإياكم منه أما لب أما لبس الجميل من الثياب لا يناقض أو هذا لا يعارض أبدا الجمال لا يعارض أبدا حصول تقوى الله عز وجل نخرج إلى فاصل ثم نكمل بقية الصفات التي يحبها الله عز وجل سمعوا عدنا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم أما بعد عدنا إلى حضراتكم بعد هذا الفاصل القصير كنا نتحدث في الصفات التي يحبها الله عز وجل كل من الصفات التي يحبها الله اولا الحلم والأنى ثانيا الرفق ثالثا الجمال رابعا من الصفات التي يحبها الله عز وجل الحياء والستر اللهم استرنا بسترك الجميل في الدنيا والآخرة يا رب العالمين وارزقنا الحياء إن النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في سنن النسائي رأى رجلا يغتسل بالبراز بفتح الباء البراز أي الفضاء في صحراء وقف عريانا أمام الناس يغتسل يغتسل أمام الناس عريانا نعم فصعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فقال صلى الله عليه وسلم أيها الناس إن الله حليم حيي ستير يحب الحياء والستر فالله يحب الحياء إذا لم تستح فاصنع ما شئت كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فمن الصفات التي يحبها الله الحياء والستر أن تستر على نفسك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين كل امتي معافى إلا المجاهرين أي المجاهرين بالذنوب وإن من المجانة من الجنون أي يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله تعالى فيقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا وكذا وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه سترك ربك تفضح نفسك تتباهى بذنوبك ومعاصيك أصفر على نفسك الله يحب الستر، الله يحب الحياء كن حيي الله يحب هذه الصفة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن عثمان رضي الله عنه ألا أستحي والرجل تستحي منه الملائكة هذه الصفة يحبها الله أيضا من الصفات التي يحبها الله عز وجل خامسا الوتر صفة الوتر نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه لله تسعة وتسعون سما مئة إلا واحدا لا يحفظها أحد إلا دخل الجنة وهو وتر يحب الوتر فمن الصفات التي يحبها الله هذه الصفة يعني إيه؟ يعني إذا أردت أن تأكل تمرات مثلا فلتأكل وترا تأكل ثلاثة خمسة سبعة وهكذا وتر الله يحب هذه الصفه تشتري حلوى لاولادك مثلا اشتري وترا الله يحب صفة الوتر هل تعلم أن الله يحب كلاما معينا هل تعلم أن الله يحب صفات معينه طب هل تعلم أن الله يحب معينة؟ الله جل جلاله يحب اقواما معينه نعم طب من هؤلاء الاقوام الذين يحبهم الله الجواب ابدا اولا في هؤلاء الاقوام الذين يحبهم الله بصحابه النبي محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم الصحابه أفضل الأقوام الذين يحبهم الله تعالى الصحابه أطهر ثلة عرفتها الأرض بعد الأنبياء والرسل نعم نعم والله هم أطهر ثلة عرفتها الأرض بعد الأنبياء والرسل هم القمم الشامخة بإجماع المسلمين من أهل السنة والجماعة حيث كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا فهم قوم اختارهم ربهم عز وجل ليكونوا في صحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ومناء على تبليغ وحي الله فهم أعلم الناس بالله وأوامره وبالنبي صلى الله عليه وسلم وهديه الشريف فهم أشد الناس اتباعا لكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وعلى الرغم من ثناء ربنا عليهم ومدح نبينا صلى الله عليه وسلم لهم إلا أن بعض الجهلاء الخبثاء وظفوا أقلامهم ووجهوا طاقاتهم وحشدوا جهودهم للطعن في هؤلاء الكرام بحجة أن الصحابة بشر وأنهم ليسوا فوق النقد لذا أردت أن أذب عن هؤلاء الكرام العمالقة وأن أذود عن أعراضهم لأنال بذلك شرف الذابين عنهم والله أسأل ان يحشرنا جميعا معهم بحبنا لهم وإن قصرت أعمالنا اللهم آمين الصحابة قوم يحبهم الله والدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن والأنصار من صحابة النبي المختار عليه الصلاة والسلام قال صلى الله عليه وسلم الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن قال تعالى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 لذا بوب البخاري بابا بعنوان آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار يعني علامة الإيمان حب الصحابة نعم وعلامة النفاق بغض الصحابة نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي صححه الألباني رحمه الله تعالى وغيره آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار فالصحابة هم أطهر سلة عرفتها الأرض بعد الأنبياء والرسل نرى اقداما يتطاولون على هؤلاء بحجة أنهم بشر وأنهم ليسوا فوق النقد فنرى في وسائلنا الإعلامية وفي صحفنا اليومية من يتفاول على خالد بن الوليد أو على أبي هريرة أو على أبي بكر رضي الله عنه الذي هو أفضل هذه الأمة بعد النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فأهل السنة يعتقدون أن أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ويثلثون بعثمان ثم عثمان ثم علي أهل السنة يعتقدون ذلك يتطاول من بعض الأقدام من أهل الأهواء كشيعة الروافض وغيرهم على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم يتطاول على ابي هريره والبعض على ابي بكر والبعض على عمر البعض على عائشه البعض على حفصه على امهات المؤمنين على خيرة هذه الأمة بعد النبي محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم قد يقول قائل او يسال سائل نحن لماذا نحب الصحابه هؤلاء قوم يحبهم الله والله هذا كاف هذا كاف أن الله جل جلاله يحبهم لماذا نحبهم الجواب بالتفصيل أولا لأن الله تعالى زكاهم وعدلهم ورضي عنهم زكاههم ظاهرا وباطنا يبقى لماذا نحبهم لأن الله تعالى فضلهم على من بعدهم وعدلهم ورضي عنهم وزكاهم ظاهرا وباطنا قال تعالى في محكم كتابه لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا قال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم قال تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون قال تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل والفتح هنا في الآية أي صلح الحديبية لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير قال تعالى أيضا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 فآزره فاستغلظ فاستوى على سوخه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة واجرا عظيما فنحن نحب هؤلاء لأن الذي فضلهم وعدلهم وزكاهم الله جل جلاله ثانيا نحبهم لأن النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مدحهم واوصى بهم كما في الصحيحين من حديث عمران بن الحسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثالثا نحبهم لأن فضل الصحابة لا يعدله شيء لا يعدله شيء نعم فضيلة الصحبة لا يعدلها شيء قال صلى الله عليه وسلم كما في المسند الإمام أحمد وغيره لا تسبوا أصحابي فلمقام أحدهم ساعة خير من عمل أحدكم أربعين سنة الله أكبر وفي رواية فلمقام أحدهم ساعة خير من عبادة أحدكم عمره كما في رواية وكيعة وقال صلى الله عليه وسلم أيضا لا تزالون بخير ما دام فيكم من رآني وصحبني ووالله لا تزالون بخير ما دام فيكم من رآ وصاحبني وهذا الحديث رواه ابن أبي شيبة في مصنفه وغيره فالشاهد أن الله جل وعلا يحب هؤلاء ونحن نحبهم لأن الله هو الذي فضلهم ولأن النبي صلى الله عليه وسلم مدحهم ولأن فضيلة الصحبه لا يعدلها شيء رابعا نحبهم لأن حبهم من الإيمان كما قلنا قال عليه الصلاة والسلام آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق أي علامة النفاق بغض الأنصار أي بغض الصحابة رضي الله عنهم خامسا نحبهم لأن إكرامهم سبب لخيرية هذه الأمة قال صلى الله عليه وسلم كما في مسند أحمد وغيره اكرموا أصحاب فإنهم خياركم أكرموا أصحابي فإنهم خياركم أيضا نحب هؤلاء الصحابة سادسا لأن هؤلاء الصحابة هم أمنة هذه الأمة هم أمان أمان نعم كما في صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال النجوم أمنة السماء فإذا ذهبت النجوم اتى السماء ما توعد وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت اتى أصحابي ما يوعدون وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي اتى أمتي ما يوعدون فهم أمنة هذه الأمة للحديث بقية إن قدر الله لنا البقاء واللقاء في الإسبوع القادم إن شاء الله تعالى في الحديث عن أقوام يحبهم الله سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب اليك وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته عباد الله أقوام يحبهم ويحبون عباد, عباد للتقى أهل عباد وللغفران يدعون